بسم الله الرحمن الرحيم اذ تَرَى الْمَاءَ يَغْلِي وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلٌّ أَمْرٌ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر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 كذبت قبلهم قوم لوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيوناً فالتقى الماء على امر قدقدر وحملناه على ذات ال وَحِيمٌ وَدُسُرٌ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ فِي الْوِلَى وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ آيَةً فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالندر فقال أبشرا منا واحدا نتبع تَذْبُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْ بِهِمْ مُصْطَبِر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَنَادَوْا واحدهم فتعا طاف عقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك يجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبتنا نبّههم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل في العون كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ يَهُزُّ جَمْرَ جَهَنَّمَ وَيَمْلأُونَ الدُّبُرَ لِلسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ مَسَاءَ السَّاعَةِ أَلْهَا وَأَمَرَّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ مَسَاءَ السَّاعَةِ أَلْهَا وَأَمَرَّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ مَسَاءَ السَّاعَةِ أَلْهَا وَأَمَرَّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يُولَى يَسْحَبُونَ فِي سشقر ان المجرمين في ضلال وسعير يوم يسحبون في النار سَخَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر وكل صغير وكبير مستتر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقين في جنات نَعْلَمُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعْلَمُ فِيمَا بَعْدَ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ